شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم شرح كتاب فتح المجيد يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله على محمد وعلى آله وسلم كتاب التوحيد ثم شرع في تلاوة الآيات والأحاديث التي أتى بها في الباب الأول بسم الله الرحمن الرحيم الباء في بسم إما للمصاحبة استحاب ذكر اسم الله عز وجل أثناء الكتابة أو للتبرك وقد تكون لذلك ولذاك الاسم من السمة والعلامة أو من السمو والعلو بسم الله الله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ذاته وهو مشتق من الألوهية فالله هو المعبود المألوه المتوجه إليه بالعبادة الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى تدلان على الرحمة وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، يعني أن كل اسم من اسماء الله تبارك تعالى علم يدل على الله على ذات الله عز وجل، وكل اسم من أسماء الله تبارك تعالى يحمل في طياته وصف لله عز وجل، فالرحمن الرحيم اسمان يدلان على الله تبارك وتعالى ذاتا، كما أنهما يتضمنان صفة الرحمة، والرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل متعلقة بالمرحوم الأسماء في منها أسماء يعني الصفات منها صفات ذات وصفات فعل صفات الذات اللي هي الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى بحال زي الرحمن القدير وصفات الأفعال اللي هي تدل على فعل يحدث في وقت دون وقت والرحمة لا تعرف من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ما لا يعرف الذي يعرف هو الذي يعني قد يكون في نوع إبهام غير معلوم الرحمة يعلمها كل شيء كل أحد يعلم معنى الرحمة نتكلم في أثار الرحمة أثر رحمة الله عز وجل في الأرض كيف رحم الخلق بأن جعل لهم هواء وجعل ورزقهم الطعام والشراب كي لا يحتاجون يعني حتى لا يبحثون عن الطعام والشراب فلا يجدوه رحمهم فخلق لهم من أنفسهم أزواجا رحمهم فأرسل لهم رسلا رحمهم فلم يعذبهم بلا عمل الله عز وجل يعلم ما الخلق عاملون ومع ذلك تركهم ليعملوا فيحاسبوا على أعمالهم فتكون أعمالهم شاهدة عليهم فهذا من رحمة الله تبارك تعالى من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لا يعذبهم وهو ظالم لهم ولا يعذب أحد فوق حقه بل كل ما سوى الله عز وجل مرحوم مسلم كان أو كافر لا شك أن رحمة الله عز وجل يعني ورحمة واسعة كل شيء منطبقة على الخلق أجمعين أما الرحيم فخاصة ببعض عباد الله خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين لا يوجد آية في كتاب الله وكان بالكافرين رحيما لا الرحيم صفة صفة فعل متعلقة بالمرحومين من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الحمد لله وصل الله على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله الحمد هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم الثناء المتح بالالفاظ بالكلام على الجميل يعني على النعم يعني. الاختيارية على وجه التعظيم ده سواء كان الحمد لانسان أو للخالق هذا تعريف الحمد عموما ومورده بيؤدى باللسان والقلب وهناك فرق بين الحمد والشكر الحمد بيكون على الأفعال اللازمة والمتعدية يعني ممكن أحمد إنسان على جماله مع إن جماله ده لم يفد إنسان آخر بشيء صفة لازمة له وقد أحمده على شجاعته الشجاعة دي صفة متعدية يحمل الممتلكات ويحمل أعراض ويزب عن المسلمين ويؤدى بالقلب واللسان أما الشكر فيكون على الصفات المتعدية أشكر إنسان على نعمة أسداها إلي أشكره على العطاء أشكره على الشجاعة وأما متعلقه يعني الشكر بيؤدى بالقلب واللسان والجوارح فالقلب يعلم أن النعمة من عند الله تبارك تعالى وحده واللسان يثني على الله عز بما هو أهله والجوارح تستعمل الطاعة في نعمة الله اعملوا آل داود شكرا فالحمد أعم من الشكر من جهة السبب فسبب الحمد الصفات اللازمة والمتعدية وأما الشكر فأعم من الحمد من جهة المتعلق ما يؤدى به لأنه يؤدى بالقلب واللسان والجوارح فهذا أعم من وجه وأخص من وجه وهذا أعم من وجه وأخص من وجه وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر وصل الله على محمد وعلى آله وسلم أصح ما قل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة فصلاة الله عز وجل على العباد يعني ثناؤه عليهم في الملائك الأعلى وأما صلاة الملائكة على العباد هي الاستغفار لهم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وأما صلاة العباد على العباد فهي الدعاء صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى هذا دعاء والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء والقول في الآل أي الأتباع على الدين وقد تأتي في مواضع وتدل على على شيء مخصوص اللي هم أقارئ أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وقد تدل بالمعنى العام على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب التوحيد كتاب التوحيد التوحيد من وحد الشيء إذا أفرده والتوحيد نوعين. يقسم اهل العلم التوحيد الى قسمين وقد يقسمهم بعضهم الى ثلاثة اقسام وهذه اقسام اصطلاحية اصطلح عليها اهل العلم تسهيلا وتيسيرا للدراسة فقط وليست يعني تقسيم شرعي يبنى عليه احكام فالتقسيم اما تقسيم اصطلاحي او تقسيم شرعي التقسيم الشرعي زي مثلا تقسيم الذنوب لشرك وما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن الذنوب عموما بوجه عام شرك وما دون ذلك وما دون ذلك قصم أيضا تقسيما شرعي إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه مكفر عنكم سيئاتكم فما دون ذلك كبائر وصغائر فيبقى في شرك وكبائر وفي صغائر وهذا تقسيم شرعي تبنى عليه أحكام ففاعل الشرك العالم أنه شرك هذا إن مات عليه يدخل النار ولا يخرج منها والشرك إذا مات عليه إنسان بعد بلغة الحجة يحبط جميع عمله أما ما دون ذلك فهو إلى الله إن مات الإنسان عليه ولو لم يتب منه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذب عليه أما الشرك من مات عليه بعد بلغ الحجة فليس بمغفور البتة هذا تقسيم شرعي أما التقسيم الإصطلاحي فهو زي تقسيم التوحيد معنا توحيد أسماء وصفات توحيد روحية توحيد إلهية زي توحيد زي تقسيم العلوم فقه وعقيدة وسيرة وتفسير فهذه تقسيمات إصطلاحيه إصطلاح عليها أهل العلم ولا مشاحة في الإصطلاح والفارق إن التقسيم الإصطلاحي لا تبنى عليه أحكام ما نقولش بقى يبقى اللي يشرك في توحيد الروبية غير مغفور له أما اللي يشرك في توحيد الأسماء والصفات فقد يغفر له لا هذا خطأ لأن هذا تقسيم ليس بتقسيم شرعي حتى تبنى عليه الأحكام فقط هو تقسيم للتوحيد تقسيم للتوحيد لأجزاء وأقسام حتى يسهل الدراسة وتوصيل المعلومة بيقول معنا في الكتاب التوحيد نوعان بيقسم التوحيد لنوعين. توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب توحيد معرفة وإثبات يعرف ويثبت يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته يعرف أسماءه ويثبت له صفاته وأفعاله توحيد قصد وطلب توحيد توجه وعبادة وبيقسم توحيد المعرفة والإثبات إلى توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات يبیحنا عندنا التوحيد قسمين معرفة وإثبات وقصد وطلب توحيد المعرفة والإثبات هو عبارة عن بيضم قسمين هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد ربوبية توحيد القصد والطلب يعني توحيد الألوهية توحيد الألوهية يعني إفراد الله عز وجل بأفعال عباده إفراد الله عز وجل بالعبادة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله فلا يجوز لإنسان أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى توحيد المعرفة والإثبات اللي هو يتضمن قسمين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تكييف أو تمثيل توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله يبقى توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال مين؟ العباد من الأرض إلى السماء توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بإيه؟ بأفعاله هو عز وجل نؤمن أنه لا يشاركه فيها أحد فإفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إفراد الله تبارك وتعالى بالملك والملك التام إفراد الله عز وجل بالحكم والسيادة والتشريع فنؤمن أن الله عز وجل لا يشاركه أحد لا في خلقه ورزقه وتدبيره ولا في ملكه وملكه ولا في تشريعه وحكمه بين عبادة توحيد الأسماء والصفات نؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تكييف أو تشبيه أو تنثيل وأما توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة ويكفي أن أن نعلم في شرف توحيد الألوهية قصد والطلب أن الحكمة من إرسال الرسل هو دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده التوحيد الذي أرسلت الرسل من أجل إرسائه هو توحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية عمت الكافرين مقرين بأغلبه ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قليل جدا من يناقش ويجادل في أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله ولكن الخلق انقسموا واختلفوا حول من يستحق العبادة, من يستحق العبادة؟ فمع الاعتراف بأن الله تبارك وتعالى هو الرازق وهو الخالق وهو المحيء وهو المميت ولكنهم تفرقوا شيعا في من يستحق العبادة فمنهم من عبد بوزة ومنهم من عبد المسيح ومنهم من عبد العزير عليهم السلام ومنهم من عبد مريم الصديقة ومنهم من عبد الحجر والشجر والطير والهوى إلى غير ذلك من الآلهة الباطلة والقرآن كله توحيد يقول شيخ الإسلام نتيمية أن القرآن كله توحيد يقول فإن القرآن إما مخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلم الخبري العلم الخبري المعتمد على الخبر يعني مستقى من الأخبار القرآن والسنة وهو علمي اعتقادي معرفي وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرا... الإرادي الطلبي الذي أراده الله عز وجل من عباده الذي أراده الله تبارك وتعالى من عباده وطلبه منهم وإما أمر أو نهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته يعني تعبد ربنا يعني تسمع كلام الله تستجيب لأوامره وتنتهي عن زواجره وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل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 ليس المراد بالتوحيد توحيد الربوبية خطأ من يقول أن التوحيد الذي أرسلت به الرسل هو توحيد الربوبية فقط لا الرسل ما أرسلت إلا لإرساء توحيد الألوهية بعض مشرك العرب كانوا مقررين ببعض معاني توحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله مقر أن الله عز وجل خلقه هذا مقر ببعض معاني التوحيد ولكنه مع ذلك لم يدخل في الإسلام لأنه كان يعبد هبل ومناه والعزة كانوا يعبدون غير الله لذلك كفروا فلا يدخل أحد في الإسلام حتى يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة ويشهد أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى واحدة. وتوحيد أنواع التوحيد الثلاثة متلازمين. إذا وجد توحيد الرووي كامل، استتبعه ولا بد توحيد الألوهية خلصانا. لا يوجد إنسان مؤمن إيمان كامل بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر لكل شؤون الخلق المالك له الملك والملك التام. له السيادة والأمر والنهي والتشريع ثم يعبد غير الله لا, لا يعبد غير الله إلا إذا كان هناك خلل في توحيد ربوبي مش هيطوف بالبدوي والدسوق ويسأل غير الله الرزق إلا إذا اعتقد أن لهم بعض التصرف يعتقد أنهم يشاركون الله عز وجل في الخلق أو الرزق أو التدبير إما على سبيل الاستقلال أو على سبيل الوساطة أو على سبيل الإعانة أي شكل من الأشكال فإذا وجد توحيد الروبية في القلب كاملا استتبعه ولا بد توحيد الألوهية لذلك مدخل من فداءة الناس إلى الإسلام نخاطبهم بما أقرت به الفطر من أن الله عز وجل وحده هو الخالق ووحده هو الرازق ووحده هو المدبر والمعين طيب يخلق ويرزق ويعبد غيره هذا ليس من العد فهذا يعني من المداخل وأيضا هو من أكبر أبواب زيادة الإيمان في القلب سن كلما تفكر في أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وحده وأن له الملك والملك التام هذا يعني يتبعه ولا بد زيادة في الإيمان قال وقول الله تعالى يبدأ يذكر أول آية من كتاب التوحيد يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما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 وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا الحديث أخرجه, أخرجه في الصحيحين الباب الأول باب بيان أهمية التوحيد قال ذكر قول الله تبارك تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال شيخ الإسلام في تعريف العبادة العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على سنة الرسل العبادة أن تطيع الله بماذا بما شرع على ألسنة رسله أمن ترك الطاعة لم يعبد الله؟ ومن عبد الله بغير ما شرع على سنة رسله لم يعبد الله أيضا وقال أيضا العبادة اسم جامع اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وممكن أن نضيف إلى التعريف والتروك أننا نترك ما أمرنا الله عز وجل بتركه وعلى أساس أن الترك عمل من الأعمال فهو داخل في التعريف فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يقول الإمام القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان فيها ذلة وخضوع انكسار افتقار ممكن أسمع كلام إنسان يأمرني بأمر لكن لا أتزلل له لا أخضع له فلذلك لا تكون عبادة كذلك لا أتقرب بها إليه لا أتعبد بها إليه فلذلك لا تسمى عبادة فالله تبارك وتعالى أخبر أنهما ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون التعريف التفسير الصحيح لهذه الآية قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلا لآمرهم بعبادتي وادعوهم أن يعبدوني فما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس يعني كل الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم هنا اللهم الغاية الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله تبارك تعالى ليعبدون العبادة قسمين عبادة اختيارية وعبادة اضطرارية العبادة الاختيارية اللي هو الإنسان بيفعلها بإرادته صلاة والصوم والزكاة والحج العبادة الاضطرارية اللي هو الإنسان مجبر فيها غير مخير زي مثلا دقات قلبه ميلاده وفاته أبواه لونه عمره مرضه وصحته كل هذا هو مخلوق مربوب فيه لله الخلق كلهم عبيد لله شاءوا أم أبوا خلق كلهم مؤمنهم وكافرهم كلهم عبيد لله مربوبون مقهورون حتى الكافر وجد بغير إرادته ويموت بغير إرادته يمرض بغير إرادته ويشفى بغير إرادة منه لونه سنه عمره أبواه موطنه الذي ولد فيه كل هذا مربوب في مخلوق لكن الله تبارك وتعالى لم يخلق الجن والإنس لهذه العبادة الاضطرارية التي يفعلها الإنسان هو مضطر غير مخاير فيها بل خلقهم ليعبدوه العبادة الاختيارية التي يفعلها الإنسان بقدرته ومشيئته إلا يعبدون العبادة الاختيارية هنا ينبغي أن ننبه وننوه على أن الحكمة هناك حكمة شرعية وحكمة كونية الحكمة الشرعية متعلقة بكل ما يحبه الله ويرضاه سواء وقع ووجد أو لم يقع والحكمة الكونية متعلقة بكل ما وقع بالفعل سواء أحبه الله ورضاه أو لم يحبه ولم يرضاه فالحكمة في هذه الآية حكمة شرعية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحكمة هنا حكمة شرعية حكمة تدل على ما يحبه الله ويرضى من عباده وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له ولكن هذه الحكمة لا يلزم أن تقع فامتثل المؤمنون وعبدوا بالفعل ولم يمتثل غير المؤمنين ولم يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده ولو كانت الآية من الحكمة الكونية لما وجد في الأرض إلا مسلم فطالما أن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه هذه الحكمة من خلق الجن والانس ووجد مخالف علمنا أن الحكمة هنا حكمة شرعية وليست حكمة كونية يقول العماد ابن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام الإسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع وقال أيضا ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبده وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب قال علي بن أبي طالب في تفسير الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبذ شرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وألا يشرك به شيئا يبقى الحكمة في الآية الأولى من كتاب التوحيد حكمة شرعية وليست حكمة كونية. بيقول عندنا في الكتاب وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من الرسل إلا ليطاع بإذن الله يعني الغاية من إرسال الرسل إيه؟ أن يطاعوا ولكنهم ذي الحكمة من إرسال الرسل ولكنهم لم يطاعوا على الوجه الأكمل كثير من الناس أبو إلا أن يخالفوا الرسل قال ثم قد يطاع وقد يعصى ممكن بأن لاي ناس فعلا تطيع الله تبارك تعالى وأناس أخرون لا يطيعون الرسول وكذلك هنا في هذه الآية الأولى معنا في كتاب التوحيد كذلك ما خلقهم إلا لعبادات كما أن الله لم يرسل الرسل إلا ليطاعوا وقد أطعهم البعض وعصهم البعض كذلك ما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوا الله وحده فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون وهو سبحانه لم يقل ركز في الفقر الجاية لأن بعض الكتب فيها غلط في علامات الترقيم فغيرت المعنى قال وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم في بعض النسخة تلاقي في نقطة بعد الأول دي تُحذف لإن الجملة لسه ما انتهتش. إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني في نقطة بعد كل كلهم وفي نقطتين بعد الثاني دول أيضا خطأ. بعد النسخ هتلاقي فيها الأمر ده. يبقى الجملة الصحيحة أنه سبحانه لم يقل أنه فعل الأول وهو خلقهم. ليفعل بهم كلهم الثاني يعني ربنا تبارك وتعالى لم يقل أنه خلقهم لكي يجعلهم يعبدون لم يقل هذا لكانت الآية من الحكمة الكونية وكانت الناس كلها مطيعين لله تبارك وتعالى ولكنه ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني فعل الأول وهو الخلق ليفعلهم الثاني وهو العبادة واضح؟ فيكونوا هم الفاعلين له فيحصل لهم بفعلهم سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم الآية الثانية من كتاب التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لبالآية الأولى إعلقتها بعنوان الباب اللي هو لم يذكر وذكر ضمنا ضم لأهمية التوحيد يبقى من الأدلة على أهمية التوحيد أنه الغاية من خلق الجن والإنس وما قد بعثنا في كل أمة الرسول أن عبود الله واجتنبوا مما يبين أهمية التوحيد أن الله تبارك وتعالى أرسل في كل أمة يعني جماعة كبيرة من الناس رسول لماذا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطغوط لكي يأمروا الناس بعبادة الله وحده وترك ما يعبد من دونه ولقد بعثنا في كل أمة الأمة هنا بمعنى الجماعة الكبيرة من الناس هناك بعض الناس لم تبلغهم دعوة الرسل وهم أهل الفترة لم ولد ووجد في مكان وكان أكثرهم بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وجد في مكان لم يسمع بأن كان هناك أنبياء بعثوا ولم يعيش حتى يدرك الرسول الذي جاء بعده فهؤلاء أهل الفترة وهؤلاء ممتحنون يوم القيامة حكمهم في الدنيا كفار لأنهم لم يكونوا مسلمين ولكنهم معذورون لكونهم لم يأتيهم رسول فهؤلاء يحاسبون ويمتحنون يوم القيامة ولكن هؤلاء ليسوا بأمم دول أفراد أما الأمم الجماعات لم توجد أمة ولا جماعة كبيرة من الناس إلا أرسل إليها رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسولة والأمة ممكن تأتي يعني بمعاني كثيرة ممكن تأتي بمعنى فترة واتذكر بعد أمة ممكن تأتي بمعنى القائد والإمام إن إبراهيم كان أمة وممكن تأتي بمعنى المنهج والطريقة وجدنا أبا أنا على أمة وممكن تأتي بمعنى الأمة الجماعة الكبيرة من الناس كما معنا أن يعبدوا الله واجتنب الطغوت فهذا هو الغاية من إرسال الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده وترك ما يعبدوا من دونه واجتنب الطغوت الطغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد نقول طغى الماء يعني خرج عن حده إذا كان كوبا خرج عن حد الكوب وإذا كان نهرا خرج عن من حفتي النهر. طغى تجاوز الحد والطاغوت هو كل من تجاوز حده وخرج عن حد العبودية لله تبارك وتعالى يعرفه ابن القيم تعريف جامع الطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيط العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته رؤوس الطواغيط الشيطان لأن حد العبد أن يكون عابدا لله داعيا إلى عبادة الله تبارك وتعالى والشيطان يدعو الناس إلى عبادته ويدعو الناس إلى الخروج عن طاعة الله فهو طاغوت جاوز الحد من الطواغيت الحاكم بغير ما أنزل الله والحاكم المبدل لشرع الله لأن حد العبد حدوده أن يكون حاكما بشرع الله متحاكما إليه محكوما به فإذا حكم بغير شرعه أو تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل فقد جاوز الحد فهو طاغوت من رؤوس الطواغيت الكهان لأن حد العبد أن يعلم أن الله عز وجل هو عالم الغيب لا يعلمه غيره فإذا جاوز العبد حده وادعى أنه يملك علم الغيب فهو طاغوت قد جاوز حد العبودية من رؤوس الطواغيت الساحر لأن حد العبد ألا يدعي أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يدعي أنه يخلق ويقلب الأعيان أو يفعل كذا ويميت ويحي فهذا أيضا مجاوزة للحد فهذا أيضا من الطواغيت. دلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة دين الرسل كلهم واحد كلهم دينهم التوحيد أما شرائعهم فمختلفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وإخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى الإخوة لعلات اللي هم الإخوة لاب مشتركين في الأب ولكن لكل منهم أم مختلفة كذلك الأنبياء كالإخوة لعلات مشتركين في التوحيد دعوتهم كلهم إلى الإسلام إلى التوحيد وأما شرائعهم فمختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فما أحل لقوم حرم على آخرين لحكمة يعلمه الله عز وجل أما التوحيد فالله عز وجل لم يكن في شريعة من الشريعتين اثنان وفي شريعة أخرى ثلاثة وفي شريعة أخرى واحد لا الله واحد أحد فرض صمد الله منذ الأزل قدوس، ملك رحمن رحيم أسمائه وصفاته ثابتة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 فهذا يدل على أهمية التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا ألا تعبدوا إلا إياه معنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى لا إله إلا الله فلا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله وبالوالدين إحسانا قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض حقوق الوالدين وهو أن إما يبلغنا عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف وهي كلمة تدجر وهذا دليل بالأدنى على الأعلى فإن كان لا يقال لهم أف فلا يسبوا ولا يغلز لهم القول فضلا عن أن يضربوا أو يطردوا وقل لهم قولا كريما وقل لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربيان صغيرا فأوصانا بالدعاء للوالدين فرضى الله في رضا الوالدين كما أن صخص الله تبارك تعالى في صخص الوالدين قوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته قال وقوله قلت تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية قال العماد بن كسير رحمه الله في تفسير يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا أتلوا أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا فهذا أيضا الشاهد من الآيات أن أول أمر وص الله عز وجل به عبادة ألا يشركوا به شيئا فأول المؤمرات التوحيد وأول المنهيات الشرك فهذا دليل على أهمية وعظم التوحيد كفى بالتوحيد مدحا أن الموحد يدخل الجنة يوما من الأيام أصابه قبل ذلك ما أصابه وإن دخل النار مآله إلى الجنة وكفى بالشرك قبحا أن صاحبه لو كان فيه محاسن الدنيا ومآثرها أنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله نحن نشرح من الآيات مواطن الشاهد معنا في كتاب التوحيد يقول ابن مسعود رضي الله عنه معلقا على الآيات من أرد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه مختوم عليها من كلامه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 وهذا من الأدب أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم يسند العلم فيه إلى الله والرسول إذا كان المسؤول عنه أمر شرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع سواء في حياته أو بعدما مات. أما إذا كان المسؤول عنه أمر دنيوي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله إذا هم أدوا ما عليهم من عبادته وحده لا شريك له ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا يعني لا تبشرهم بعظم أجر التوحيد فيتكل على هذا الأمر ولا لك خلاص إلا هيموت موحد ده يبقى داخل الجنة في نهاية المطاف فمش مشكلة أن نقصر في الطاعات طبعا يعني تفكير خاطئ لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الانقلاب عند الموت بسبب تفريطه وتقصيره في جانب عبادة الله تبارك وتعالى كما أن الإنسان لا يتحمل غمسة واحدة في نار جهنم فيؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس غمسة في نار جهنم ثم يقال له هل رأيت قط؟ فيقول لا يا رب وعزتك ما رأيت نعيما قط غمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله تنسي الإنسان نعيم الدنيا حق الله على العباد وحق العباد على الله حق العباد على الله هو حق إنعام وفضل هو الذي أوجبه على نفسه كما أنه سبحانه هو الذي حرم على نفسه الظلم يا عبادي إني حرنت الظلم على نفسي وإني جعلته بينكم محرمة فهذا حق أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه وألزم نفسه به عز وجل وليس حق من المقابلة والمماثلة إني أعبد تدخلني الجنة لأن الإنسان مهما عمل من الصالحات لا يستحق بعمله دخول الجنة ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل يقول شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق فهذه من الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى على نفسه كما قال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين بعد نهاية كل باب بيذكر المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبدالرهاب مسائل عبارة عن فوائد مستقاء ومستفادة من الآيات والأحاديث والأثار التي أتى بها في, البي في المتن في الباب فقال فيه مسائل الحكمة من خلق الجن والإنس إيه الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله من أين أتينا بها من قول الله تبارك تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ففي بعض التفاسير أي ليوحدون فالتوحيد هو العبادة ليس التوحيد هو الإقرار بأن الله الخالق الرزق المحي المميت هذا جزء من التوحيد أما التوحيد الذي أرسل به الرسل هو توحيد العبادة فمن لم يعبد الله لم يوحده المقر بأن الله خالق رازق محي مميت ويعبد غير الله هذا غير موحد لله أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عبدون ما أعبد. كله، الثلاث مسائل الأولى الدليل عليها الآية الأولى. الحكمة في إرسال الرسل، إيه الحكمة في إرسال الرسل دعوة الناس إلى التوحيد. من أين أتينا بها؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت أن الرسالة عمت كل أمة، كل أمة كبيرة جماعة كبيرة من الناس. الرسالة بلغتها وصلتها وأرسل الله إليهم رسولا الآية الثانية أيضا أن دين الأنبياء كله واحد هو التوحيد أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كلهم كلمتهم وحدة داعين إلى عبادة الله عز وجل وحده المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت يعني الكفر بكل ما يعبد من دون الله فالذي يعبد الله تبارك وتعالى لا تكتمل عبادته ولا يكتمل توحيده حتى يقر أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة وأن كل ما يعبد من دونه فهو معبود باطل إذا كان هو الدعي إلى عبادة نفسه فهو طاغوت وإذا لم يكن داعي إلى عبادة نفسه كعيسى عليه السلام فالطاغوت هو من, يدعوه من يدعو إلى عبادته أن الطاغوط عام في كل ما عبد من دون الله المسألة الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته أثر ابن مسعود معرفة حق الله عز وجل علينا حديث معاز هو أن نعبده ولا نشرك به شيئا معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة اللي هي أجر فضل التوحيد أن الله عز وجل يعذب من لا يشرك به شيئا كتعذيب الكافرين جواز كتمان العلم للمصلحة الراجحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاز لا تبشرون فيتكلوا استحباب بشارة المسلم بما يصره أيضا حديث معاز الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله فالإنسان لا يترحمة الله عز وجل كل شيء ومع ذلك لا نتكل على سعة رحمة الله فنهلك قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض أيضا دليل حديث معاذ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه جواز الارداف على الدب وهذا يعني لا يحرم بشرط ألا يشق على الدواب فضيلة معاذ رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قربه وأضفه خلفه وخصه بما لم يخص به غيره ولم يخش عليه من الاتكال دليل على أن إيمانه أكبر من أن يتكل على رحمة الله عز وجل عظم شأن هذه المسألة وهي فضيلة التوحيد لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذ وكما يعني بوين في الحديث أن الله عز وجل لا يعذب من لم يشرك به شيئا أهل الفترة هم من لم يسمعوا بالرسول من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يبحث عن دين الإسلام وليس بمعذور قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار أهل الفترة هم من لم يسمعوا بالنبي ولا بالقرآن ولا بالإسلام أساسا أما من سمعه ولو كان يعني سمعه بتشويه المشوهين وجب عليه أن يسأل وأدلة التوحيد في الدنيا أكثر من وجود الماء والهواء لعظيم حاجة الناس إليها أي أخيراً لعايز يسأل عن حاجة بيسأل المختصين واحد عايز يشتري جهاز كمبيوتر بروح يسأل أهل الفن إيه أفضل نوع واحد عايز يشتري سيارة يسأل المتخصصين في المجال ده واحد عايز يسأل عن الإسلام يسأل عنه أهله واحد يجي عايز يسأل عن الإسلام فيسأل قسيس لا شك حيقوله أن الإسلام دين باطل فإذا سأل عنه أهله دل على الخير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبولي